Tismyle, Rahmane, Rahima. Wajmur salety, rulfa, nashra rasfa, walny, naśrod, naśrod, falnifery, pocifery, walny, mulpienity, dikro, rudura, no, no, no, no, no, no,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 119. وإن ذلك نفعل بالمجرمين 110. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم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 121. <تزبين> <تزبين> انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 122. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب 124. إنها بشرر جهالة صفر ويلو يوم هذا